وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم وقد دلت آيات أخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم عن كل شيء إلا الزوجة والسرية وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون وسأل سائل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنا واللواط لازم وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والمملوكة وقد أوضحنا الكلام على آية والذين هم لفروجهم حافظون في سورة قد أفلح المؤمنون وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل معها الخصال المذكورة معها في سورة الأحزاب وذلك في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنا في آيات أخرى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 إلى غير ذلك من الآيات وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط وبين أنه عدوان في آيات متعددة في قصة قوم لوط كقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 في سورة هود وعقوبة الزنا في أول هذه السورة الكريمة واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك انتهى منه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآيتين قال الزمخشري في الكشاف من للتبعيد والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه سيبوي فإن قلت كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفرج قلت دلالة على أن أمر النظر أوسع الا ترى ان المحارم لا باس بالنظر الى شعورهن وصدورهن واعضادهن وسوقهن واقدامهن ونحو ذلك وكذلك الجوار المستعرضات واما امر حفظ الفرج فمضيق وكفاك فرقا ان ابيح النظر الا ما استثني منه وحضر الجماع الا ما استثني منه ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد به الاستتار انتهى كلام الزمخشري وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية الاستتار فيه نظر بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنا واللواط ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا وما ذكر من جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن نوضح مسألة الحجاب في سورة الأحزاب وقول الزمخشري إن من في قوله يغض من أبصارهم للتبعيض قاله غيره وقواه القرطبي بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها وعليه أن يغض بصره بعدها ولا ينظر نظرا عمدا إلى ما لا يحل وما ذكره الزمخشري عن الأخفش وذكره القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه وقال القرطبي وقيل الغض النقصان يقال غض فلان من فلان أي وضع منه فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص فمن صلة للغض وليست للتبعيض ولا للزيادة انتهى منه قال رحمه الله والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها وتتعدى إليه أيضا بالحرف الذي هو من ومثل ذلك كثير في كلام العرب ومن أمثلة تعد الغض للمفعول بنفسه قول جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا وقول عنترة فره وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وقول الآخر وما كان غض الطرف منها سجية البيت لأن قوله غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف ومن أمثلة تعد الغض بمن قوله تعالى يغض من أبصارهم ويغضضن من أبصارهن وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء في آية أخرى تهديد من لم يمتذل ولم يغض بصره عن الحرام وهي قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وقد قال البخاري رحمه الله وقال سعيد بن أب الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال قتاده عما لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه انتهى محل الغرض منه بلفظه وبه تعلم أن قوله تعالى يعلم خائنة الأعين فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له وهذا الذي دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحل له جاء موضحا في أحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى هذا لفظ البخاري في صحيح قال رحمه الله وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه وذكر كثيرا من أشعار الشعراء والحكم النثرية في ذلك وكله معلوم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بحسبنا ما مضى في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته